من يهنل الدمحة ولحن صعب لا ضيعة صادفات عينات هل نسأل من الهادئ صعب لا ضيعة ولحن صعب لا ضيعة بارك الجليل من المثلة الأفضار صدوم الحسن من هالشمل بسماء دفاع صوت العويلي جنات الجبار كله هج مو قوريه المصطفى والمنطا امك سمه سبعه ونوح البحر ما نينا شنو السعد هل سالمنا هذا والحان صعبوا ولا العهد صعبنا ضل عي من يبي على الدمعه ويحن صاكنه بالعه صاغ خدعنا عينا في فدل عذره في الصار يا هاجي على الزغره ظل حينا ظل حن صابنا الصغى وخلف بعضيام ومن جم يروح ويرضوا من سمعة كلها يمم جتمعة هذا الصوت بالحادي خل نسأل من الهادي بلحن صعب لو بيع بلعن صعب لو بيع هل من يهدل صعب لو بيعا صوت بعد يا ابلا عبي عرض العام صعب لا كل عاد ما في موصي في, في الخلق بها لا تانا يا دين اللي عاد ها شايل قام بعد هجمه سالي وضلع قام خلف الباب سالي هذي شهاد للمو قفل السنه بالدفع نبت بخمار بطادي خلس ألم الهاج ظل حر صاب له ظل عام صاب له ظل عام عليها جهد الدم حر صاب له ظل عام صعب لا ضيعة بل عام صعب لا ضيعة عام الحسن يحين قوض حربي روحي بيان جنبي وموجتي وقلبي من كسر وجنبها تكسر وجنبي لغيوني ظلت عدار وتربيه صار الرجعه راجع برعش رجعه ويا هليله من عاده سلم سالمنا لهاده والحن صعب لا ظل العهد صعب لا ظل من يثلت الدمعه والحن صعب لا ظل العهد رجعت بعد الهضم والهام ازعف وضلعي وبرلين زجدام شبك هون عادت صدري ترم هشكم ركن حالي بغيابك طاح وتهدام يجنوا وحده متلوعه مر باحد شنو صبحنا كل ما نبواده فزلنا من الهادي ولا حد صعبنا بلا ظل عين صعبنا ظلع يجن من الله فاطمه بالابون حاف عام الشراح دمع الحزن همها خديجه بلاعه الفرقه تكلمها والصدر الرثول الله جايبها مع كل من شرح وضعه خد الآهات مرتفعه شنو من فاطمة بعده خلمس ألمن الهادي ولا صاب له ظلعه صاب له ظلعه علي من يهمل الدنعه ولحن صاب له ظلعه على القلب <تصفيق> تليث <تصفيق> الاربع عدو يا وضر با على جنبي نوب فرقتا صواب المعبود اتربى الفايل بوغيرع يتعمر بعده مثل اوعه ضهد الفراغ قالاده هل سالمنا لهاده ولا حي صعبا ظل ظل العهد صعبا ظل العهد هل من